ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ألف لامرى ر ح ي م ا ك ت ب أ ن ز ل ه إ ل ي ك ل ت خ ر ج ا ل ن ا س م ن ا ل ظ ل م ا ت إ ل ى ا ل ن و ر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 الذين ي س ت ح ب و ن ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ع ل ى الآخرة ويصدون عن س ب ي للعلوم ا ا و ل ا س ل ا ل ب ع ي د وما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 إ ذ قال موسى لقوم ه اذكروا ن ع م ة الله عليكم إ ذ أ ن ج ا ك م من آ ل فرعون ي س ر م و ن ك م سوء العذاب ويذبحون أ ب ن ا ء ك م ويستحيون ن س ا ء وفي ذلك بلاء موسوعه ن ربكم ع ظ النابلسي ك م ئ ن شكرتم ل أ د ن ك م و للعلوم ئ ن الاسلاميه يكفروا ن ت م و م و ع ه النابلسي للعلوم م يأتكم نبأ ي من ق نوح و ا ل ذ ي ن من بعدهم ل ا ي ع ل م م ه إ ل ا ا ل ل ه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 موسوعه ا النابلسي ي للعلوم ك إ ل ى ا س ل ا م ي ه ل ه م رسلهم إ ن نحن إ ل ا بشر من مثلكم ن م ولكن الله ي م ن على من يشاء من عباده وما كان لنا أ ن ن أ ت ي ك م بسلطان الا ب إ ذ ن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا الذين أرضنا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لتعودن في ملتنا فاوحى إ ل ي ه م ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم ا ل أ ر ض من بعدهم ذلك ا لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفسحوا وخاب كل جبار عنيد ولا يكاد ويأتي ل يكاد ا يسيره مثل و وما هو بميت ومن ورائه ت بميت من مكان م كل غليظ عذاب مثل الذين كفروا بربهم أ ع م ا ل ه م كرماد اشتجت به الريح في ه عاصف لا ي ش ر و ن م ن ه م ا كسبوا ع ل ى ش ي ء ذ ل ك ه و الظلال ا ل د ع و ألم ت ر أن ا ل ل ه خلق ا ل ت مضمون ا ب ك م و ي أ ت ي بخلق جديد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 م ن قبل إن ا ل ا ل ي ن لهم ع ذ ا ب أ ل ي م و أ د خ للعلوم ا ذ ي ن آمنوا ا ل ص ا ل ح ا ت تجري جنة م ن ت ح ي ه اسماء الله ا ل ح س ن ربهم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 موسوعه النابلسي ر قل ع ا ا د ي ن آمنوا يقيموا للعلوم ص ي ن ف ق م الاسلاميه ر ز ق ه م ر ا و ع ن ي ن أن قبل أ ت ي يوم بيع لا و ا ل س م و ا ت و النابلسي أ أ ر ض و ز ل من ل س م ا ء فأخرج ه من ا ث م ر ر ا ت ز للعلوم ك م الاسلاميه ل اسماء خ ر ل ك ل الله م الحسنى وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار إذ قال ا ب ر ه ي م رب ج ع ل ه ذ ا ا ل ب ل د آ م ن ا و ج ن ب ي و ب ن ي أن ن ع ب د ا ل أ ص ن ا م رب إنهن أ الاسلاميه ف إ ن م ن عصاني فإنك ف غ و ر رحيم ربنا إني أ س ك ن من ت ذريتي ب و ا غير ر ز ع عند بيتك ا ل م م ح ر ر ب ن ا ل ي ق ي م ا ل ص ل ا ة ف ع ل أفئدة م ن ا ل ن ا س ت ه و ي إ ل ي ه م و ر ز ق ه موسوعه من م ا ل ث ر ل م يشكرون ر ن ب ا إنك ت ع ل م ما ن خ ف ي و م ا ن ب ل م وما, وما ي خ ف ى ع ل ى ا ل ل ه من شيء في ا ل أ ر ض و م ا في ا ل س م ا ا ل ا م د ل ي ه الذي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 مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إ ل ي ه م طرفهم وافسدتهم هواء و أ ن ذ ر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخترنا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 وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف بعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل ا ل أ ر ض غير ا ل أ ر ض والسماوات و ب ر ز و ا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في ا ل أ ص ف ا ر ت ر ا ذيلهم من قطران وتغشى و ج و ه وترى المجرمين يومئذ مقرنين في ا ل أ ص ف ا د إن ا ل ل ل ه تريع ا ح س ا ب ه ذ ا ب ل الله غ ن ا ولينذروا س ب ا ل ا ح س ن ب